أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل الذي فضل فضله وإن تولوا فإن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 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ وَمِنْ وَمِن قَدْرِهِ كِتَابٌ مُّسْتَقِيمٌ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 114. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون 115. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فَإِنَّا نسخر منكم كما تسخرون سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجهد وقيل بعدا للقوم الظالمين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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.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 واني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم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 قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا صالحا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يومئذ إن ربك إِنَّ القوي هُوَ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 وَلَمَّا جَاءَ رَسُولُنَا لُوطًا نَّصِيبُهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَضَاقَ بِهِمْ ذِرَاعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 تُرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤَنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَرَزْقٍ مِنْهُ رِزْقٍ حَسَنٌ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 إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدينك كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين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 وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ضَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِمُ الشَّدِيدِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ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 إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا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 نا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت وإن كنت من قبله لمن الغافلين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 وَاشْرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ فَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب, واستبق الباب وقدت قميصه من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 إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن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 ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان فقال للذي ظن أنه ناج منهما ذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن ادرا واتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق